بسم Rahmanir الرحمن الرحيم ألف ذلك فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون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 ولهم عذاب عظيم وَمِنَ الناس من يقول amongst بالله وباليوم za Negativemen, które czujesz ł وَمَا يُخَادِعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ نَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ نَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يُكَذِّبُونَ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 وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوُوا لَا شَيْطِينَ مِنْهُمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ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 Metalu, hunkę, الذي ile wiste, فلما أضاءت ما حوله albo, et, بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم Bukmun Rumiun Fahum La Yerjijun A w Ksajibin Min Assamai Fiihi يجعلون اصابعهم في اذانهم مِنَ Abirahum, fi الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف ابصارهم كلما أضاء لهم ما شو في، وإذا أظلم عليهم قاموا، ولو شاء الله لذهب بسمعهم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 لا تجعلوا لله أن وَأَن وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وَادْعُ شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اعدت للكافرين وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها لنهار. Które ما رزقوا منها من ثمره الرزقان قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها ولهم فيها, أزواج مطهرة وهم فيها خالدون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 كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا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 وعلم آدم أسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أم بؤوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين Słyszeliśmy o tym, co mówią przed chwilą o tym, co mówią przed nie chcę, żebym chciała, żebym chciała, żebym chciała, żebym chciała, żebym chciała, żebym chciała, żebym chciała, żebym chciała, żebym chciała, żebym chciała, illa iblisa aba wastakdara wa kana minal kafirin wa qul la ya adam askuna taw zawjukal jannata wa kulam ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزل لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو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 فَإِمَّا يَتِينَكُم مِنِّهُدًا فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ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 اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاه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 وَاتَّقُوا يَوْمَ الَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُخَذُّ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ وَإِذْ Idnedzieję kum firauna raę kumsu mu na kums El zebił dezbiechu na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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمُ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَقَتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عليكم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 ولكن كانوا انفسهم يظلمون واذ قلنا ادخلوا هذه القريه فكلوا منها حيث شيتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطه يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين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 Fęsżرت منه اثنتا عشره رينا. علم كل اناس مشردهم. Kulوا واشربوا من رزق الله. ولا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 قال أتستبدلون الذي هو أدنا بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله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 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِينَ مَنَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ لَا خِتَرٍ صَالِحًا فَلَهُمُ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَإِذَا خَذَنَا مِثَاقُكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ تَعْلَمُونَ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 قال انه يقول انها بقره لا فارض ولا ذكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قال دع لنا ربك يبين لنا ما لونها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 مسلمة لا فيها قالوا لا نجئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فاداراتم فيها وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو شد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه لنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ الله وما الله بِغَافِلٍ عما تعملون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 وَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ Wielu dla يكتبون الكتاب wskazują ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به jest dla Allah, لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون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 وَلَا مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 وَإِنْ يَا تُوكُمُ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إلَى أشَدِّ الْعَذَابِ وَمَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ هُوَ لَا إكَالَذِينَ اشْتَرَوْا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِلا فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أَفَكُلَّمَا جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقال ما يؤمنون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 بِثَمَ بِهِ أَنفُسَهُم أَن يَكفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيَ نَيٌّ نُنَزِّلُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلكافِرين عذاب مهين واذا قيل لهم آمِنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie مِنْ Pytanie Pytanie كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ Pytanie مُوسَى Pytanie ثُمَّ Pytanie الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وأنتم ظالمون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 Powiedzieliśmy, że nie ma wątpliwości co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 والله عليم بالظالمين ولتجدنهم احرص الناس على حياه ومن الذين اشركوا يود احدهم لو يعمر الف سنه وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَيُّهُمْ عَنَذَر وَاللَّهُ بَصِيرٌ بما يعملون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 من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاشِقُونَ أَوَ كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلَ اكْسَرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ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 واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت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 ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه مَا له في الاخره من خلاق ولبيث ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو انهم امنوا واتقوا لمثوبه من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا ايها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم MA NANSAKH MINAYATI NAUNU SHAHANATI BI KHAYRIN MINHA AW MITHLIHA ALAM TA'LAM ANALLAHA ALA KULLI SHAY'IN QADIR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 وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فقد ضل سَوَاءَ السَّبِيلِ ود كثير من أَهْلِ الكتاب لَوْ يردونكم مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفو واصفحوا حتى ياتي الله, بأمره. إن الله على كل شيء قدير واقيموا الصلاه واتوا الزكاه وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله ان الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودنوا نصارا تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.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 وَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَفْتَلِفُونَ وَمَنَ ظْلَمُ مِمَّمَّ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا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 5. W ile mami jawają الله w widziałem, że Inie Allah Is Z equival utveckłem I مَا Do bodwa 2, że oh بديع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تاتينا ايه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 وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْقَاسِرُونَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شيء ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ بثلا إبراهيم ربه بكلمات فأتمه قال اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَرَزُقْهُ لَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنَ مِّنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ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 ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وأوصى بها إبراهيم بنيه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 قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والسباط وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد من وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ فَإِن آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل تحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ أَمْ يَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَلَسْبَاطَ كَانُوا هُودَ نَوْنَ صَارَ قُلْ أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمْ إِلَّا وَمَن ظَلَمَ مِنَّا كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تلك أُمَّةٌ قَدْ خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا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 وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالْنَاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ قَدْ نَرَتْ قَلْبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَايِ فَلَنْوَلِيَنَكَ قِبَلَةً تَرْضَاهَا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 ولَئِنِّي تَبَعْتَ أَهُؤُلَّا أَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَمْ نَالَ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقاً مِنْهُمْ لَا يَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقَّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلِكُلِّ يُوْجَهَةٍ هُوَ مُوَلِّهَا فَاسْتَبْقِي الْخَيْرَاتِ aynama تكونوا يات بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك Śmierć się w tym momencie, حَيْثُ jest największa ilość, وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجه الا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولاتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون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 ولا نبل ونكن بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال ولن والثمرات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 إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البيانات والهدا من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعينون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 Wielu z ilahu wahid, La ilaha illa hu ar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 بَتَةٌ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ مُسَخَّرٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّ لِلَّهِ وَلَوْ تَرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعُ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لون لنا سرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان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 فَمَنُبْقِرَ غَيْرَ بَاغِيٍّ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما illan في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب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 وَإِنَّ الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أَن تولوا وجوهكم قبل المشفق والمغرب ولكن البر منامن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقان الصلاة وآت الزكاة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 ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب نليم ولكم في القصاص حياة يا أولل لعلكم تتقون Któreś jest to, co jest الموت tej ترك خيرا jest للوالدين co بالمعروف حقا على المتقين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 فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضٌ أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَةٌ مِنْ أَيَامٍ خَرْعَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامٍ مَسَاكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعْ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى للناس وبينات من الهدى والفرقان.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 ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان Pelmię لِي wal juminubiela la la la la la la la la ila la la la la la علم الله ennakum, كنتم أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فلا feta, bah, ما كتب الله لكم وكلوا وشربوا حتى يتبيان لكم الخيط لبيض من الخيط لسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله.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 Wielu z tych kamer nie ma w tym samym czasie, który jest w ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من بوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين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 لاَ إِنْ تَنَاهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَارٌ فَمَن اعتدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ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 وأتموا الحج والعمرة لله فإن احصرتم فمن سيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله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 فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أيام فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةَ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضر الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا الله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 فان خير الزاد التقوى واتقون يا اولي الالباب ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم فاذا اخذتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام 7. كما هداكم وان كنتم من In jak الضالين ثم افيضوا مِنْ حيث افاض الناس Zobaczcie الله Sama jestem w stanie فمن الناس من يقول ربنا اتنا في الدنيا وما له في الاخره من خلاق ومنهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار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 وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو الد الخصام واذا تولى سعى في الارض فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمًا وَلَبِيسَ الْمِهَادَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ بِتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادَ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 والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كما تيناهم من آية بينة.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 Wielka Brytania jest przecież to, co dzieje się w tej chwili,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 فَهَدَى اللَّهُ الَّذينَ آمَنُوا لِمَا اختلفوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِ مَن يَشَاءُ إلَى طِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ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 وَمَا تَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُ شَيْءٌ وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّ شَيْءٌ وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ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 ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا ولاخرة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 كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تتفكرون في الدنيا والاخره ويسالونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وان تخالقوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ Allah الله عزيز حكيم وَلَا się. المشركات Wala يومن że Allah خير من święty. ولو Wala ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولوعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أبا فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فَإِذَا تَطَهَّرْنَا فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ مَثَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَاتُوهُ وَقَدِّمُونِ أَنفُسِكُمْ وَاتَّقُ اللَّهَ وَأَعْلَمُ أَنَّكُم مُلَاقُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا تَجَاعَلُ اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لَا لا اللَّهُ الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم لَلَذِينَ يُولُونَ مِن نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَأُوْفَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثه قرؤ ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وَبُعُولَتُهُمْ أَحَقُّ بِرَدِهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنَّ رَادُ إِصْلَاحٍ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ الطلاق مرتان فامساكم بمعروف او تسريح باحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا يقيم حدود الله فإن خفتموا ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فَأُولَئِكَ هم الظالمون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 وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو شرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا ايات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما انزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به 재미li الله them wspólnot ma filtru i znowu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 ذٰلِكَ يُعَظُّ بِهِ مَنْ كَانَ مِنكُم يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكُمُ الْمُتَّقُونَ وَأَطْهَرُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس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 nie بِمَا prawa do ochrony międzynarodowej. Nie ma prawa do ochrony międzynarodowej. فِي أنفسكم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 قن على المحسنين. وإن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقده النكاح وَإِن تَعْفُوا أَقْرَبُ للتقوى وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَوَاتِ الْوُسْطَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ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 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا للحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تعقلون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 ولكن ما اكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا ان الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا سيضاعفه له اضعافا كثيره والله يقبض ويبسطه واليه ترجعون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 وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن ياتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ لَمَّا تَصَلَّطَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ أَمَتَّ لِكُمْ بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ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 قال الذين يظنون انهم ملاق الله كم من فئه قليلة غلبت فئه كثيرة بإذن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 منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بْنَ مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما قتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم منامن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما قتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة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 قال انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولِيَاءَهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِنَ النُّورِ إلَى الظُّلُمَاتِ هُلَاءِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ألم تر إلى الذي حج إبراهيم في ربه أن ته الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحي وأموت قال إبراهيم فإن الله ياتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها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 فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما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 قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلمن الله عزيز حكيم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 الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون PAULUN MA'RUFUN WA NAGHFIRATUN KHAYRUM MIN SADAQATIN YATBA'UHA ADHA WALLAHU GANIYYUN يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولذاك الذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر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 ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة نصابها وابل فآتتك لها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير ايود احدكم ان تكون له جنة من نخيل واعناب تجري من تحتها الانهار له فيها من كل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 وَأَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ الْشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَمُرُّكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يُوتِ الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُوتَلْ حِكْمَةً فَقَدْ يُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إلا وما انفقتم من نفقه نَذَرْتُم نذرتم من نذر فان الله وَمَا وما للظالمين من انصار ان تبدوا الصدقات وَإِن تُخْفُوهَا وَتُعْتُوهُ الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَنُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ مَن عَلَيْكَ هُدَاهُمْ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 وما تنفقوا من خير يوف إليكم لَا لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بشيماهم لا يسألون الناس إن حافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيه فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتقبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ينحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار نثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 وَاتَّقُوا يَوْمَ تُجَعُونَ فِيهِ إلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلٌّ بِكِمْ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُضْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَأَّيْنَ تُمْ بِدِينٍ لَا أَجَلٍ مُسَمَّى فَكْتُبُوا وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَدْخُلْ مِنْهُ شَيْئًا فإن كان الذي عليه الحق سفيها نو ضعيفا نو لا يستطيع ان يمله فليمل للوليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء تَضِلَّ إحداهما فتذكر إحداهما لخرى ولا ياب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم اقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى الا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناحنا لا تكتبوها واشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وَإِن تفعلوا فانه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْضُوبًا فَإِنَ مِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُوَدِّ الَّذِي تُمِنَ أَمَانَتَهِ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهِ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةِ 11. Womniec tem haf a innna hu áfim un kalbuh فِي Wallahu bima t'a amalun وَإِن intubidu مَا فِي en أَوْ تُخْفُوهُ kumu, بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ hu مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شيء قدير امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كلنا امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا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 ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا Słyszeliśmy, że nie على القوم الكافرين